فكذبوه فإنهم لمصدرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إياسين كَذٰلِكَ نَجِّي الْmuحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّهُ لَطَلٌّ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِ ادم مرنا الاخرين وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون وان يونس من المثل بِطَائِنَ الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَتاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُضْحَضِّينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ ইলমি উদম শরদু বিল عَلَيْهِ ও দত সযু অবসল নহু ইল মি أَوْ অ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ فَاسْتَسْقِيهِمْ أَلَ رَبُّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا ইস কিময় পুরো ন হুম করিব ধীর